ما كان ليعبد من غير الله ان لله الكتاب والحكم والملك وتتمنى يقول الله اننا من الله ولا نشرك ولا نقول رب I <laughs> قالوا اللَّهُ تَعَالَى وَأَقَرَّ لَنَا قَالَتْ تَذَكَّرُوا أَمْ عَقْلُكُمْ لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ كَذَلِكَ مَا نَسِيَ الْإِنْسَانُ خَلْقَهُ نَحْنُ نُنشِئُ طبعاً وكفعاً. وإليه يرجعون. قل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا فَقَالَ All <laughs> we تو تمام عمرت نعم الله العديد كل I'm so damn لمسلو موسیقی and I'm يقولون <تصفيق> ما عانتم وَدَوْمَتْ مِنَ الْأَهْلِ جَدُّ بَرَوِيٌّ مُؤْمِنِينَ لَقَاعِدًا يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَيَعْذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ Oh, my God. سك قرح فقد مسى